يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السر وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ يف حدي وَلا إ تَسق لا حهُ إ كان حم غفوه إ كان حمًا